نيل اعزائي اسعد الله صباحكم او مساءكم حيثما كنت اولا اعتذر عن انقطاع البث لاكثر من مره اليوم الخميس 18 مارس العام 2021 المحاضره السابعه من الكونس كورس كارديو فاسكول سيستم وهنتكلم على الكارديا سايكل باذن الله كارديا سايكل heartbeat التي تحدث مع كل دقه قلب لو فرضنا ان الهارت 75 بير مينيت 75 طبعا لكل 60 ثانيه يبقى مده السايكل 0.8 تمام دلوقتي الفكره كالاتي ان من وجهة بتاخد 0.8 اوفر سكند وفيها 8 فيزس و8 تشينجز حتى قلت رقم 8 يسهل الحفظ يبقى 0.8 اوفر سكند 8 تشينجز عشان تفهم السايكل كويس لازم تبقى عارف ان السايكل من وجهة نظر الاثيا تختلف تماما عن وجهه نظر الفانك فبينما الايتريال ستول بياخد فيز واحده ومصادفه جميله ومدته 1.0 من, من الثانيه يعني فيز و 1 فيز و0.1 اوفر سكند ويعمل ريلاكسيشن في 0.7 بينما الفنتيكل السستول بتاعه بياخد 0.3 اوفر سكند وبياخد 3 فيز يبقى برده رقم 3 في الفنتيكل 3 فيزس 0.3 اوفر سكند 08 اللي هو 0.5 اوفر وحتى أحفظها لكم بطريقة سهلة يبقى الأرقام دي مهمة جدا أرقام فردية 0.1357 الطرفين بتوع الاتريا والوساطين بتوع البنتجر في هنا عندي سؤال مهم جدا قبل ما ابتديه عشان تفهم السايكل لازم حاجتين تبقى فاهم ان السايكل من وجهة نظر الاتريا تختلف تماما عن موجهة نظر البنتجر واضح نمرة واحد ان الايتريال سيستول بياخد فيز واحده 0.1 والفينتيكولار ستول 3 0.3 الاهم هي النقطه الثانية ان بينما الايتريا بيبقى في حاله سيستول الفينتريكل بيبقى في حاله داس ستول طيب عندي سؤال بينسلو الشافه مهم جدا وظيفه السيستول مفهومه تو بامب بلاد في اثناء في ما هي وظيفه الداستول الداستول خاصة بالفنت كليته و الزائف في الوقت التسطول ترتاح فيل وتبمي و بعد ذلك أهم شيء ان الكوروناي بلدفلو البلدسيط للهارت يحدث عكس كل الأرجان في فترة التسطول أساسا لماذا ؟ كل الأرجان في الجسم تأخذ البلد اكتر في فترة التسطول بسيطة أن التسطوليك أعلى من التسطوليك بينما في حالة الهارت تعال نبص مع بعض لو تخيلنا انه هو ده الكورونالي فاسلز في اثناء السستول الكورونالي فاسلز بتبقى سكويز عليها بريشا مقفولة يبقى فرصة الهارت عضرة القلب انها تاخد بتاعها في فترة الداستول دي نقطة مهمة جدا نقطة تانية ودي مهمة جدا برضه انه ده السيبطم بتاع الهارت وده اللاترالون بتاع الفانتكين ده الاندوكارديام الطبقة الداخلية ده الإبيكارديام بصوا معايا في الرسمة بفضلك بسبب ان في بلد جوالفينتكل والبلد ده البرشرة بتاعه بيعلى جدا في فترة بتستول تفتكر اني حتة بتبقى مضغوطة اكتر بالبلد وسكويز ومش قادرة تاخد البلد سبلاي واضح من الرسمة ان البرشرة بتاع البلد انسايد ده فينتكل بيضغط اكتر حتة على الحتة اللي تحت الاندوكارديام اللي هو الساب اندوكارديال اريا فدي بيبقى البلد سبلاي بتاعها اقل ايه التطبيق الاكلينيكي بتاع ده ان نقص البلد سبلاي لعضلة القلب ممكن يؤدي الى مانكارديال انفاركشن حتة بعضة قلب تموت يبقى معظم حالات الانفاركشن حسب الرسمة دي بتحصل فيه مبقى فهمنا الوقتي في الصب اندوكارديال ايريا في الحل تانية طيب نقطة تانية احنا قلنا ان الكاردياك سايكل بتاخد او بوينت لو الهارد تريت خمسة وسبعين ترمينت لو الهارت أسرع للضعف يبقى 150 في الديئة يبقى 100% الكاردياك سيكل هتقل للنص تبقى 0.4 وعليه سؤال مهم جدا إيه أهمية أن القلب يسرع وبالتالي يبقى في حال التكيكارديا إنه خبالك فترة الداستول مهم جدا في الامس كيو بتقصر أكتر من فترة استول قالت تنبي بس الداستول أكتر وعليه ده هيأثر على الفيلينج اوف ذا فينتكلز وهيأثر على البلط سبلاي بتاع عضله القلب ان الكرون بلاد سبلاي بيحصل اساسا في فتره الدايستول طب سؤال في الام اس جميل لما الهارت بيسرع فتره الدايستول بتقل اهو والدايستول كمان هيقل بس بيقل اكتر يبقى الريشيو ما بين السيستوليك تايم والدايستوليك تايم هيحصل له ايه هيزيد ده سؤال ام ما نتلخبطش فيه طيب احنا قلنا انه الكاردياك سايكل 0.8 وبتاخد في عندي تمانية فيزيس وتمانية تشينجس فالأول نبتدي بدراسة التمانية فيزيس وقلت ان انا القصة دي هعيدها مجررا مجددا ايه تايمز عشان احنا في كل مرة هناخد التمانية فيزيس ايه التشينج اللي حصل فيه فانا مش عاوزك تقلق من انك هتفهم السايكل كويس اوي زائد ان هي محتاجة تخيل بسيط خالص وهعيد نفس الجمل هي هي وبالتالي هتاخد فرصة انك تفتكيرها بطريقة سهلة الاول نتعرف على اسماء الفيزيس احنا قلنا اول حدث في الكاردياك سايكل هو ان الايترا بيعمل سيستول وده بيشمل الفيز رقم واحد ومدته فيز واحدة بس وبياقد واحد من عشرة من الثانية حتى تذكرها سهل الاترال سيستول فيز واحد اللي هو رقم واحد ومدته 0.1 طيب انا بقى عشان في كل فيز اعاوز الاول نتعرف على اسمائها بعدين نعرف التغيرات اللي فيها بعد ما حصل اترال سيستول بيحصل فينتريكولار سيستول وكاي عضلة الفينكي الاولى بياخد تلاتة فيزيس و 0.3 هاي عضلاء الاول بتعمل بتنقبض ايزومتريك فتعمل ايزومتريك كونتركشن يعني ايزومتريك يعني الفوليوم ثابت المقياس ثابت ايزو يعني ثابت وميتر يعني مقياس لكن الفنتريك اللي يكونتراكت فالبلاد يزيل فيفتح الاورت كوباونة فيحصل بعد كده ايجيكشن بلاد الاول يحصل ماكسمم اوراكت ايجيكشن وبعدين ريديوز ايجيكشن يبقى كده خلصنا التلائل الأربعة فيزيس الأعونين نصف اسماء الفيزيس إيترالس ستول والفنتريكور ستول في ثلاثة فيزيس إيزومتر كونتراكشن ووراها ماكسيموم إيجيكشن فرابيد إيجيكشن نبتدي بقى الدياستول هبل ما نبتدي الدياستول في الصغيرة اسمها بروتو داستوليك بروتو داستوليك يعني ما قبل الدياستول وبعدين مصادفة جميلة أن الثلاثة فيزيس اللي جايين نفأس مشابهين جدا في أسماء الثلاثة دول حتى نحط بدل ما الفينتكل يكون ايزومتريكالي يريلاكس ايزومتريكالي فيسموه ايزومتريك او ايزووليومتريك ريلاكسيشيشيشي يعني الفوليوم سابت لكن طبعا لما الفينتكل يريلاكس البرشور يقل فيفتح الاترونتيكور فالوز ويحصل فيلنج الفينتكل الاول برضو زي هنا ماكسمم او رابيد فيلنج وراها ريديوست فيلنج يبقى عشان نفتكره بطريقه لطيفه في فيز صغيره ولا ثلاث فيزس بنفس الاسماء في اي ترانزستول وراها ايزوميتريك كونتراكشن بتاع الفنتيكل وراها الكونتراكشن يحصل ايه جيكشن ماكسيموم اوربيجيكشن هنا اللي هي البروتودياستوليك بنفس الاسماء بس معكوسه ايزوميتريك رياكسيشن وراها بعد الكونتركشن بيبقى في إيجيكشن بعد الالكسيشن في فيلنج بنفس الأسماء ماكسيما أو رابد فيلنج وريديوز طيب أول مرة بيبقى دراسة السايكل هي أصعب قليلا بعد كده لما حكيها في التمانية تشينجس هعيدها بنفس الجمل وعليه هتبقى ساهل جدا استعبها. وعشان ساهلها لك أكثر بعد ما ساهلنا الأسماء فانا عاوزك في كل فيز تركز على ثلاث حقائق يعني خلي التهييؤ الذهني بتاعك ان انا كل حاجه في ثلاث حقائق فنبتدي اول فيز قلنا الايتريال ستول وباقي ثاني ما بزهقش الايتريال ستول بياخد فيز واحد رقم واحد ومدته 1.1 من, من السنة حلوه كلها واحد اهي نيجي بقى الثلاث حقائق لما الايتريا ينقبض هيدخ 20 ل 30% من الدم للفينتريكي عشان كده قلنا and the main function of atria is not to pump blood and the main function of atria is that blood reservoir and as we said the atrial contraction is not essential for life if you remember from the بعد lecture ok the second information after pumping 30% the second information the pressure inside the ventricle will increase then the ventricle relaxes the third information to يبقى دول اول تلعب معلومات بتوع الاترال سيستول ننتقل لفينتريكولار سيستول وده قلنا بيأخذ تلاتة فيزيس تلاتة من عشرة من الثانية بيبتدي بالايزومتريك كونتراكشن ازاي نقول بقى التلعب جمعه بعد ما خلص الاترال سيقفل الاترال سيقفل فالف هذه اول جملة وبعد الفينتكي يبتدي كونتراكت ايزومتريك يعني هي كونتراكت بس الفوريوم سابت ليه لان البالض جواه لا ينضغط بس طبعا بيضغط على البالض في الجمله الثالثه كونتراكشن يبقى البريشر يزيد لما يوصل 80 وده عدد مهم جدا ملليتر ميركوري يفتح الاورتك فالف في حاله الليفت الرقم المناظر في حاله الرايت فينتريكل right لما يوصل البريشر 10 ملليترز mm ميركوري يفتح البلمونري فالف هقول الثلاث حقائق بطريقه مختلفة قليله يبقى في أثناء الإيزومتريك كونتراكشن فيز بيبقى بيبقى فالفز ار بلوزد بس يبتدي بفتح ال... بيبتدي بغلق الاتروفينتيكور وينتهي بفتح السيمي اليونار فالفز وبعدين المعلومة التانية انه من اسمه إيزومتريك يعني مقياس سابت أو إيزوفوليومتريك يعني الفوليوم سابت بيبقى الحجم سابت لكن كونتراكشن يبقى البرشرا بيزيد وتحفظ القمدي صم عندما يصل إلى 80 يفتح الأورتك فالعكس الأورتك فالف يفتح لما يصل إلى 80 في الإبسكيو مهمة جدا بينما البرميوناري يفتح لما يصل إلى 10 طيب ننتقل بعد ذلك للرابد إيجيكشن فيس تلك الجملة الـ name indicates rapid او maximum إيجيكشن فيبقى كمية الدم التي تبقى إيجيكتد في الأورتة أكثر من التي تسيب الأورتة لكي يرسم لك هنا ساهمين وهنا ساهم هذه أول معلومة وعليه معلومة الثانية انت بتستنتج هيبقى البرشير في الاورطة هيبقى هيعلى لان اللي بيدخل اكتر من اللي بيسيبه معلومة الثالثة والاهم البرشير في الفيندكل هيعلى هو كمان ليه؟ لان هما الاثنين متصلين ببعض كونتينيوس تشيمبر فلا يمكن يزيد في الاورطة من غير ما يزيد في الفيندكل وهنا طب يزيد اللي بقى معلومة مهمة جدا بيصل لماكسيموم اللي هو مية وعشرين مليميتر في حالة الليفت فانتكل وده الماكسيمون بريشور في النورمال بيرسول وخمس وعشرين مليميتر ميركوي في حالة الريفت فانتكل طالب ألي أنا متوقع تشحها كيف تشحها؟ التلت جملة هتقول الحجم اللي إجيكتب في الأورطة أقل من اللي بسيب الأورطة هنا في ساهم داخل وساهمين مطلعين وعليه الجملة الثانية البرشور في الأورطة أو البالموناري أورطيها يقل بس هنا مش مهم تعرف يقل الكام ما بنهتم بها خالص وعليه الجملة الثالثة في الفينتكل هي طالب سألني انا مش فاهم في الأيزومتر بكونتراكشن إزاي الحجم يبقى ثابت والضغط يزيد عندي تشبيه سهل جدا انا بقول إنه الفينتكل بيبقى تشامبر والبلد غير قابل للانضغاط في الأحوال العادية ما تقدرش في الأحوال العادية تضغط أي سهل مشابه تشبيه سهل جدا ويفهم الطلبة كويس قوي تخيل معي ان انا في ايدي ده ايدي هي الفينتكل جواها بلاد ممثل بكرة بلياردو تخيل فيه جوا هنا في كرة بلياردو فانا هنضغط عليها هل الكرة اللي هي الدم في حالتنا قابل الانضغاط لا وعليه الحجم مش هيتغير يبقى الحجم ثابت في الايزوك بليومتريك اننا بقى البرشير اللي الكرة اللي هي كرة البلياردو ويحصل له ايه حيزين ليصل الفاكر الارقام في حالة الفينتكل يصل لكام عشان يفتح الأورتيك فالف 80 ميليميتر ميكري وفي حالة الرايت فينتكل يصل الى يصل الى 25 ميليميتر ميكري طيب ننتقل بقى الى 4 فيز بعد ما خلصنا السيستول نبتدي فيز صغير اسمه بروتو داستوليك ده بقى اقصر فيز في السايكل ياخد اربعة من مية من السكن وبسميه الفيز القصيرة المكيرة فخب بالك معايا الفنتكل بعد ما اخلص سيستول تينستو ريلاكس عاوز ريلاكس ادي اول جمله في الثلاثه فالبلاد تينستو ريجيرش فالدم عاوز يرجع بوت ذس از بريفنتد باي ساد كلوزر اوف اورتيك فالف اما شبه بهلق كده انا عندي الفنتكل وانتم عندكم الاورتا الفنتكل تينستو ريلاكس عاوز ريلاكس فالبلاد تينستو ريجيرش لما الفنتكل يحاول يريلاكس الدم يحاول يرجع بس انت إنها عمل كما تعلمت المرسيدس أول ما الدم يحاول أن يحاول أن يذهب إلى مالي القصف في ساعة الأورتيك والفلف ما هي المعلومة المهمة التي هناك؟ أنت لا تخذ بالك منها إن أهم معلومة في الساكل وليس فقط في البروتو ما, يق... ما يسبق الديستول أن ال... الأورتيك والبلموني والسيميوني والفلف لا ينغلق بنهاية السيطول بعد أن يخلص السيطول كما يفرض أن الفلف تقفل لا ينغلق بنهايه البروتولاستوليك فيز لازم الفنتك اللي يحاول يريلاكس واحد الدم يحاول يرجع من اثنين ما احنا قلنا كل فيس فيها معلومات فالبلاد يملى القصبه تقفل يبقى ما هي البروتولاستوليك فيز هي اقصر فيز ما بين نهايه السستول والكلوجر اوف سيمينال فالفز نهايه السستول والكلوجر اوف سيمينال فالفز اللي هم الاورتا كول بالمون دي اهم معلومه ده اقصر فيز وبياخد 4% من, من الثانيه نرجع بقى نفس الاسماء ايزومتريك ريكسيشن خلاص مش هشراحه تاني ايزومتريك يعني ايه يبقى الانتري اول جملة بعد ما خلص السيستول يقفل السيميليونر والاترو انتريكولار والادي افلة يبقى الفنتكيل is no more than اكلوز the chamber field with ادي اول معلومة ان افل السيميليونر والادي اترو انتريكولار فبالتالي يبقى الفنتكيل no more than a close the chamber field بس بعد ما اقول يكون تراكت ايزومتريكي هقول هيريلاكس ايزومتريكي يبقى المعلومه الثانيه ايجومتريك ريلاكسيشن ايجومتريك يبقى, يبقى, يبقى لسيف, هنا مهمه جدا يفتح الاتريو فينتريكولار عشان يحصل الفيلينج يبقى تعالى بقى نلخص طيب المعلومات يبقى في ايجومتريك ريلاكسيشن وينتهي بفتح الاتريو فينتريكول ايزوميتريك يبقى الفوليوم ثابت ريلاكسيشن يبقى البريشر بيقل هنا لطيفه بيقل لصفر عشان يفتح الاتريو فينتريكول فالف لازم يبقى اقل من البريشر ينزل البريشر لصفر عشان خاطر يفتح الفالف ولو ما ان البريشر في الفينكل في اثناء الداستول بيبقى صفر هتاخد صفر ولو ما قلتش ان الاتريو بتفتح لما البريشر ينزل لصفر هتاخد صفر بعد كده يحصل رابيد فيلينج فيرجوست فيلينج برده ثلاث حقائق في الرابيد فيلينج هقول الآتي هيحصل رابيد او ماكسيمم فيلينج ادي اول جمله وعليه البريشر بيزيد وبعدين البريشر بينقص وبعدين يزيد واحد يقول لي طب هفتكرها ازاي نفكر بزكاء أيوم أصبق لما يحدثặt أينجوميتريك في السمikkهاis واحدة حصل تلك! اللوت يحدث في السمikkهاب نحصل بعد أول وإن احد داخل ptに يطبق الول قصة معفتح في الداخل المؤكس عن ريخ الاعتمام لذلك في المenf Schedule هناكوجه- فقط RELA肢ch little byłoسجść سوأسج pud даль وعندما أأتي عندما متحدث عن المنزل äng، ب Anda gotten higher لكن وكلا كل إنه لمصعد نتقل redundancy في lienو segment ثلاث جمل برضه هنقول الفيلينج از ريدوس راسم سهم واحد بدل سهمين بس هنا خلاص فتح الفالفز وعمال يحصل فيلينج يبقى البريشر بيزيد لكن يستيل البريشر اراوند زيرو طب المعلومه الثالثه ان الفنتكل في اثناء الرابيد فيلينج وريدوس فيلينج بياخد بنفسه بيشبط 70 ل 80% من البلط يبقى في <تصفيق> ماكسمون فيلم بوردوس فيلم الفينتك اللي يأخذ سمينتي تو من البلد والإيترا يديله مين فقط يديله ال 20 تاعتين في المئة الفضليين عشكلا قلنا ده مين فانكشور الاترا إلنطو بمب بلد لكن بلد رزيرفور عشكلا قلنا الاترا كونتركشور نوت السينشا فاللايف انا عاوزكو في ثلاثة فيزيس يعني نرتب بهم لان بيجي فيهم خمس اسئلة مين الثلاثة فيزيس اللي بيملى فيهم الفينتك فيلنج، فيلنج ستول. في الـ Maxx and Reduced Feeling وعين Atrial Store في الـ Maxx and Reduced Feeling في الـ 87% يأخذ الـ 70% وعين 80% الـ 20% 30% في الـ Atrial Store يبقى دول مهمين جداً تبقى حافظهم صامم سؤال MSQ من التاتافيزيس اللي بيحصل فيهم وده أول سؤال في الخامسة في التاتافيزيس 7-8 واحد ولم يقول 7-8 واحد بشوعة 7-8 لأنها سايكل الأحداث بتعيد روحها 7-8 واحد وعين بتلي بيقول 7-8 واحد Maxx and Feeling Atrial Store في الماكسمن فيلم يأخذ سبعين في المائة من البلاد لثمانين في المائة وفي الإيترالسيستول يضغق عشرين إلى ثلاثين في المائة طيب يبتدي بقى التغيرات الثمانية اللي هنقولهم واحنا خلصت الجزء الصعب اللي بقى عبارة عن إعادة انا الأول برضو عشان تفتكر إزاي لما يجيلي سؤال افتكر مين هم التمانية تشينجيس اللي هتكلم عليه فانا بقول في اربعة بار واربعة صغيرين طريقة سهلة جدا هناخد البرشور في الفينتكل وده التغير الام والبرشور في الاتريا والبرشور في الاورد يبقى ثلاثة برشور فينتكل اتريا و اورد لكن هناخد الفوليوم بتاع الفينتكل بس دول الاربعة الكبار طب الاربعة الصغيرين هناخد امتى الفالف تفتح وامتى تقفل وطبعا قفل الفالز بيدي صوت أعلى من الفتح انت ما تقفل باب بيدي صوت أعلى من الفتحه هو ده اللي بيدي الهارد ساونز ده التغير الخامس سادس الصغارين ثم هناخد الكورون بلاد فلو اللي احنا عرفنا مسبقا انها بتحصل أكتر في الداستون وبعدها نحط رسمة الـ ECG على الكاردك سايكل يبقى أربعة بار وأربعة صغارين نبتدي وهتسمع نفسك قصة ثمان مرات بس انت في كل مرة هتدور على متغير مختلف عارف امت بوز السايكل؟ لو انا بحكي نفس القصة وانت سرحت انت بتدور على ايه؟ على انهي تغير فهبتدي التغير الام وهو خلاص يبقى عند وقت مخك ما يفكرش غير في حاجة واحدة ماذا يحدث في الهاتف اول فاز ما مزهقش اللي هو اسمه اترال سيستول وده الفيز رقم واحد فيز واحد وبياخد واحد من العشرة من انت بص انت بتركز بحاجة غير البرشرة في الفينتركل لما الاترال ينقبض الدم يندفع الفينتركل فالبرشرة يزيد معا كده الفينتركل يقالي اللي هو الجبل الصغير الاولين اهو بعد ما خلصنا ايترالسيستول نفس الجبر عشان تحفظ يحصل الانتريكولارسيستول وده بيقض ثلاثة فيزيس ومدته ثلاثة من عشرة من الثانية نبتدي بالايزومتريك كونتركشن قلنا ايزومتريك يبقى الفوليوم اللي هو مش موضوعنا ثابت انما كونتركشن زي كورت البلياردو ما بتنضغطش حجمها ثابت لكن البرشور وقع لها بيزيد لما يوصل برشور الثمانين في حالة الليفت بنتج يفتح على قورتيك فالف ولما يوصل عشرة في حالة رايت فنتكلي يفتح البنونة تقوم بسيطة يزيد بسيطة لو تتكلم عن الرايت فنتكلي 80 مم مركوي الرايت فنتكلي يكون 10 مم مركوي بعد كده يحصل ماكسموم ايجيكشن فاكر في المكسموم ايجيكشن كنا قلنا كمية البلد التي تدخل الارتا أكثر من تسيب الارتا ما ماكسموم او رايت فاكر في الاورتا يزيد وعليه البريشر في فينتريكل يزيد ليه ان هم متصلين ببعض ما ينفعش انا ازود بريشر دي من غرفه وما يزيدش في الحته اللي جنبي ان هم متصلين ببعض فيبقى هيزيد في الفينتريكل ليصل اقصى بريشر وهو في حاله الليفت فينتريكل في حالة الرايت فينتريكل الاعداد دي بتحفز صمام بعد الماكسيم امجكشن هيجي الفيز الرابع من اسمه يبقى كمية الدم لدخلها. الفنتجر أقل من اللي بيسيب الفنتجر. كنت راسم ساهم داخل ومساهمين خرجين. وعليه البرشور في الورطة والبلمور يقل وعليه في الفنتجر المتصل به يقل. يبقى كده خلصنا نص الصيكل. تاني بقى النص الثاني قلنا مين الفيز القصيرة المكيرة اللي هي أقصر فيز اللي هي فيز رقم خمسة اللي هي البروتو داستول بمهازبق داستول ودي بتاخد أربعة من مية من السكن. خبالك اللي أنا كاتب فوق دي ده المسافة يعني تحسب المدة لو حسبت الفرق بين مدتين دي ليش المدة بتاع الفرق بينهم هو اللي بيديك المدة طيب بروتو ديستوليك هاكر الثلاث جمل The ventricle tends to relax the blood tends to recharge but this is prevented by sudden closure of a vertic valve هقول اول جملة وهعلي صوت في الكلمة اللي تهمك The ventricle tens to relax relax. I don't want to relax the pressure. The venticle tends to relax the venticle tends to relax. Pressure. I don't want to relax the pressure. I don't want to relax the pressure. I don't want to relax the pressure. Aferl the orthic valve. Rijعت Riemann عادتها القديمة. Rijعت venticle closed the chamber filled with blood. Badal by contract الجيوميتريك الفوليوم ثابت مش موضوعنا احنا بنتكلم على البريشر ريلاكسيشن بريشر ينزل حتى فاكر لازم تقول ينزل لكام ينزل لصفر عشان يفتح الاتروينتيك اوف ماث هتاخد صفر فالبريشر ينزل لصفر بعد كده يحصل ماكسيمم فيلينج فارجوس فيلينج في الماكسيمم فيلينج قلنا الريلاكسيشن وبعدين بيحصل فيلينج لازم الفنتيك يريلاكس وبعدين يفتح الاترووديكال فان ويحصل الفيلينج فادام الفنتيك بيريلاكس الاول يبقى البريشر الاول يقل وبعدين يزيد او اول يقل وبعدين يزيد بس ستيل اراوند أما حوالين الزيرو اما في ريدوسد فيلينج اللي هو في ريدوسد العمال الدم يحصل فيلينج سحري ديوج بس فيلينج فيلينج فيلينج زود البريشر في الفنتيك يبقى فيل. ويزيد في الـ Reduce Feeling لكن كله حوالي الـ A0 وفي هذه الفترة بيتلقى البلاد 70% لـ 80% من الدم ويجيله الـ 20% لـ 30% اللي يفضلين بالـ Atrial Contraction لأنها سايكل فز جديدة ممكن ألف الورقة ما هي سايكل يبقى 70% لـ 80% في الـ Maximum Feeling وReduce Feeling في الـ Atria 20% لـ 30% بالـ Atrial يبقى اول سؤال في الخمسة بتوع في السبعة تمانية واحد اللي عاوزك تحبوهم وتركز فيهم بيدا هم دور الانلي تري فيزيس اللي بيملى فيهم الفينتكيل في تمانية وسبعة وثمانية اللي هو الرابيد فيلين وريدوس فيلين بيملى سبعين وثمانين في المئة وفي الايترال ستول عشرين وثمانين وانت تراجع الفيديو ناخد تاني تغير كبير هناخد بقى بعد ما خلصنا ناخد الاتريا البرشور, البرشور في الاتريا تمام البرشور في الاتريا الاول عشان اسهلك الامر فانا هلسم البرشور في الاتريا بره يعني الكيرفي بتاعه سيمه بره مش هحطه على الكيرفي الام اللي هو الاساسي بتاع البرشور اللي برضه حب ازكارك تاني يعني نسيت اقول لك الجملة دي خد بالك شكله لا ينسى تمام حفظته لاجيال عبارة عن جبلين جبل صغير وجبل كبير ووادي منحنة اجمل كيرف عندنا في, في, في, في السيركوليشن جبل صغير جبل كبير ووادي انا ليه مقول شكل كيرف ان ده بيساعدك في تذكر الموضوع ننتقل الاتريال الاول هرسمه لك بره الاتريال بره لو رسمناه بره هيطلع عبارة عن ثلاثة ويفز ايه و سي و في وهنفهم ليه سموها ايه سي في لاندي مش حروف متتالية هشرح ليه سموه A و C و V كل ويف عبارة عن جزء بيزيد فيه البرشور وجزء بينقص فيه البرشور يعني جزء و جزء نيجاتيف للتمييز اتفقوا ان هما A و C و هو الجزء اللي بيزيد فيه البرشور اما الاجزاء اللي بينزل فيها البرشور هنسميها X و X-Y تعال بقى نحط البرشور في الاتريم في القزين على الكيرم بتاع الفينك اول معلومة لطالب ذاكي البرشير في الاتريا عالي ولا واطي طبعا واطي جدا مقارنة بالفنتجر عشان كده البريشر بتاع الاتريا بيبقى على سفح الكيرف تحت بالنسبة للكيرف بتاع الفنتجر دي اول نقطة استقب بلك منها. طيب نبتدي الاي ويف اول فيز فاكر كان اسمه ايتريال سيستون وده بياخد فيز واحد ومدته واحد من عشرة من الثانية تعال نبصوا مع بعض لما الاتريا ينقبض ايديك معاك ده بيسهل السيكل جدا لما الاتريا ينقبض البريشر خد بالك احنا على الايتريال بريشر ما احنا خلصنا الانتريكو بريشر قلت لك افصل بوز وافصل احنا بنتكلم على الايتريال بريشر لما في الايترا يزيد الدم يسيب الايترا ذا بلود ليفز ذا ايتريال عشان اتيزريتد تو اتريال اي اتريال ستولابل الايترا انقبض في الايترا على الايتري مش على الفنتكل لما الدم يقل. طيب بعد ما خلص الاتريل سيستول نبتدي بالإيزو متريك أو إيزو فليومتريك كونتركشن الفينتكل, الفينتكل هنقبض. تعال نشوف بقى لما الفينتكل ينقبض أفكرك بالجمل قلنا ينقبض يبقى الفوليوم سابق بس البرشار بواه يزيد فاكر الأرقام يزيد لثمانين في حالة الفينتكل وعشرة في حالة ال رايت فينكل طب تخيل الفينكل مقفول بس بينقبض مفيش تغير في الحجم بس البريشر بيزيد فايه اللي بيحصل ده الاتريا في هنا الليفليتس يعني الاوراق بتاعه الكاسبس فما البريشر تحتيها يزيد الى 80 الليفليتس تطلع لفوق فالبريشر جوه الاتريا يزيد يبقى ليه البريشر خد بالك بالعكس مش هيحصل ارتجاع في الدم وهي مقفوله بسبب زياده البريشر تحتها تعلى هتطلع كده زي الدوم في الاترة فالكريشا يزيد و اظن فهمت ليه سموها سي عشان سببها بلش اوف قاسبس قاسبس بالسي القاسبس حصل لها بلش بعد كده بيحصل ماكسموم ايجيكشن الدم يسيب الفينتكين فالكاسبس تنزل فيحصل النيجاتيف سي او اللي هي ال داش ايه وهنا بقى في نقطة الاوائل مهمة جدا اهي النيجاتيف سي او ال داش ايه بقى هي بصق ان النيجاتيف سي او الاكس ما بتاخدش كل فتره الماكسيمم ايجيكشن حته منها بس الاهم الاهم ان البريشر بينزل مش للزيرو بيبقى بينزل يبقى فعلا نيجاتيف تحت اهو وتعالى افهمك ليه لما الفنتكل بينقبض من ضمن الحتت اللي بتنقبض البابيلار ماسل اللي انا مشاور عليها بالليزر اهي فالالبابيلار ماسل تقصر هي كمان فتشد الكوردا تنديني تشد الكابس الليف بتاع الكابس في الجبهه لتحت اكتر من مستواه الطبيعي تنزلها تحت اكتر فده يكرييت نيجاتيف بريشر قيمته ايه هذا نيجاتيف بريشر ان هتنزل تبقى فعلا نيجاتيف ان ده بيساعد الفينس ريتير برده اشبهها لك يبقى لما الفينكي بيعمل ماكسيمم ايجكشن وبيقصر ضمن الحاجات اللي بتقصر جواه اللي هي البابيلاري ماسي افتكر اهو تخيل ان انا البابيلاري ماسي تقصر فتشد الكورداتينجيني فالسقف لا ينزل لتحت قوي بس برده ما فتحش الباب ينزل تحت قوي في البريشر في الاي تراب يقل لي يبقى نيجاتيف وده بيساعد الفينس ريتير يبقى دي الاوقات المهمه جدا طيب انا بقى عاوز تامل انه وراء الخلق خالق يبقى طاقه انقباض الفنتريكل لما الفنتريكل بينقبض في الماكسيمم ايجكشن مش بس بتساعد خروج الدم من الفنتك اللي هو الكاردياك اوت بوت شوف الروعه في الخلق انما من ضمن الحاجات التي تنقبض و تقصر البابيلا لماصر فتشد الكوردة تنديني و تشد كاسبس لتحت كريات نيجاتف بريشور في الأتريا فهذا يساعد فيناس تيري يعني طاقة انقباض الفينتكل تساعد شيئين خروج الدم من الفينتكل هو الكارتك اوتوت وارتجاعه اللي يعني اللي هو الفينيس تيري ايه العظمة دي بعد كده الـ, الـ Blood accumulates, الـ اللي راجع ده accumulates في الـ Atria فتتوقع الـ Pressure الذي يحصل له يزيده عشكا يسموها V لكي هي سببها الـ Accumulation of Venus في الـ Atria لحد ما الـ Atria يطلب الدم من الـ في الـ Maximum Feeling وفي الـ Reduce Feeling الدم يسيب يروح الـ Atria يذهب إلى الـ Ventkel لما يفتح الـ Atro-Tico Rolf في السمعة والثمانية فـ Pressure هو الـ Y يبقى فهمت لماذا يسمون الـ Wave d عشان سببها الاي تي ام ودي سموا دي السي عشان سببها الكاسف ودي سموا دي الفي عشان سببها الفيناستير واعدها ثاني وفي يبقى الكونتراكشن ال بتاع الايترا يزود البريشر اوف الايترا الدم يسيب الايترا ال في الايزوميتريك كونتراكشن الكاسف تعمل بوزيتيف سي لما الدم يسيف الفنتيكل والبابيلاري ماسل تشد يعمل نيجاتيف سي اللي هي داش ال اللي لازم تبقى نازله نيجاتيف فاعلي ده بيساعد في نسترن دي من رائع الخلق والخلق الاكيموليشن اوف في الاتريا يزود البريشر اوف الاتريا يعمل يخليها بوزيتيف في, في وبعدين لما بعد كده يحصل ماكسيم فيلنج فور ينزل يبقى نيجاتيف في الاوائل نقطه مهمة جدا في فيس 7 و8 ادي تاني حاجه قلت لكم احبوها هو ده ال اللي بيملى فيها الفنتكل من الاتريا يعني الفنتكل والايتريا متصلين ببعض حتى انا هاسملك اهي بقول 7 8 1 للسايكل ما بقولش 1 7 8 يبقى اول ملحوظه تلاحظها ان شكل الكيرف بتاع الايتريا بالظبط هو نفس شكل الكيرف بتاع الفنتكل لان هما متصلين ببعض فلو ده نقص ده ينقص معاه ده زاد ده يجيب معاه يبقى لازم ترسمهم زي بعض بالظبط في 7 8 1 معلومه الالتف بقى انهي كيرف يبقى اعلى الثاني سمبل فيزكس في العموم البريشر في الفنتكل اعلى من الاتريا ده في العموم اهو الكيرف الاسو بتاع الفنتكل من الكيرف بتاع الاتريا اللي هو باللون الاحمر موجود في 3 فيزس فقط لازم البريشر في الاتريا اللون الاحمر يبقى اعلى من الفنتكل 7 8 1 عارف من الاتريا للفنتكل يبقى لازم البريشر في الاتريا يبقى اعلى من الفنتكل يبقى ادي ثاني سبب قلت يبقى 7.8.1 هم اللي بيملة فيهم الفينتكا 7.8.1 هم اللي لإترة بيملة منين؟ من الإترة بيبقى ماشي تماماً مع الفينتكا و بريشار بس أعلى منه يعني الكيرف بالأحمر لا يعلو عن الكيرف بالأسود إلا في 7.8.1 ننتقل للتشينج التالت الكبير اللي هو الاورتيك بريشار يبقى بوز هحكي نفس القصة بس أنت تفكر في حاجة تانية أورتيك بريشار فاكر مش 3 ويفز اي في حتى كنت بقولها في الايتريال بدل ما تقول له اسف ما اسماء الويفز سهلة خدت بالك اي سي في اسف يبقى في ايتريال تفتكر تفتكرهم اي سي في اسف الاوروتيك بريشر تشينجز بينقسم الى جزء صاعد نسميه اسيندنج او اناكروتيك يعني بنبني وجزء هابط نسميه Descending or Catacrotic بالSending يعني هابط Catacrotic يعني بنيه ده. طب انا عاوز بقى تفكروا معايا في فيز واحد من التمانية فيز واحد بس في الاورتك بريشر بيزيد والباقي كله الاورتك بريشر بيقلي مين شاطر من الشرح اللي شرحته يقول لي مين الفيز اللي فيه البرشر في الاورتة لازم يزيد طالب قال لي انا اقول لك الماكسيوم إجيكشن لان انت كنت ترسمها في ساهمين داقلين الأورطة وسهل طالع من الأورطة حتى ممكن اوريها لك ساهمين داقلين الأورطة وسهل طامع الأورطة دا البرشور بيزيد في الأورطة يبقى اللي هو ماكسيوم او رابيد إجيكشن او هو دا الاسسيندينج او اناكروتي كليمي برضه الاوائي طب ارسم الكيرف بتاع الاورطه عموما الكيرف بتاع الاورطه البريشر في الاورطه عالي عشان كده رسمناه على الكيرف بتاع الفنتكل عكس الايتر اللي تحت البريشر هيبقى هنا اعلى في الفنتكل ولا في الاورطه طالب قال لي اقولها لك بطريقه جدا انت علمتنا ان الدم جاي من الفنتكل الى الاورطه يبقى سيمبل فيزكس يبقى لازم البريشر في الفنتكل اللي هو باللون الاسود يبقى اعلى من البريشر في الاورطه اللي هو باللون الاحمر الدري الاول فيناعد هذا الفيز اللي هو الماكسيمم او رابيد ايجكشن اللي هو الفيز رقم 3 فالبريشر في الاورطه بيقل في بقيه الفيزيس فيسموها بالسندنج اوركوتيك بس دي بنقسمها لاربع اجزاء في الاول يقل لان بعد الماكسيمم ايجكشن بيجي ريدوسد ايجكشن يبقى الدم اللي داخل اورطه اقل من اللي يسيب الاورطه يبقى البريشر يقل وفي الاخر بيقل في كذا فيز اهو لان البلط بيسيب الاورتا تو ذا بريفيرال فيسيلز بيسيب الاورتا تو ذا بريفيرال فيسيلز في بعد ماكسيمم ايجيكشن بيجي ريدوس وفي الآخر بيقل في كذا فيز عشان الدم بيسيب الاورتا البريفيرال فيسيل اهم اتنين ما بينهم في حته زي حرف ال7 كده اسمها دياكروتيك نوتش وحته زي ال8 سموها دياكروتيك ويف وهم عشان اتنين فسموهم داي الحته اللي هابطه يعني البرشرة بيقلي جدا ديكروتيك نوتش واللي ساعدة يسموها ديكروتيك ويف إيه سبب النوتش؟ تعال نفكر مع بعض فاكر الفيز القصيرة المكيرة اللي هي مين البروتو ديستوليك فقلنا تلت جملة The vent tends to relax دي أول جملة The blood tends to regage دي تاني جملة But this is prevented by sudden crotch or aortic يبقى البروتوديستريك فيس بي ان تايد قفل الاورتك فالف فبعد ما كان بيحصل ماكسيمم فيلينج فريجوس فيلينج الدم عمال يدخل الاورطه فجاء قفل الاورتك فالف والبريشر ينهار في الاورطه يبقى ما سبب الدايكروتيك نوتش اهي مش هننسى بعملها تشبيه سادن كلوزر اورتك فالدم ينزل ده سبب النوتش طب كان ايه اهم معلومه في السايكل ان الاورتك والبرمونري فالفز لا ينغلق بنهايه السستول وهو يبدو منطقي انما بنهاية البروتو ديستوليك لازم بعد ما يخلص البروتو ديستوليك فيروح قافل الأورتك بلمونري يبقى للأسكاء فقط راس السبعة دي لازم تيجي عند نهاية البروتو ديستوليك عند الفيز رقم خمس طب بعد كده إيه سبب الدياكروتيك نوتش اللي هو التمانية للارتفاع الطفيف اللي حصل في الأورتك بريشور تعال نفكر ده الاورته في الماكسيمم ايجكشن الاورته بتملى كتير قوي في الاورته تتشدد جامد في الريجوز ايجكشن بس اقل فتتشدد اقل المهم في الحالتين في خلصنا الايجكشن تفتكر الاساتيك اللي اتشدد بيحصل لها ايه ريكويل فلما يحصل في الاورته يزيد هو الدايكروتيك ويف دول في الاوروتيك بريشر تشينجز الدياكروتيك نوتش لأنه لا يوجد لما يدخل خطر الأورطة لأنه انغلق الأورطيك فالف وهذا يحدث ليس بنهاية السستول بنهاية البروتو داستوليك طب إيه سبب الدياكروتيك ويف سببها الالاستيك ريكايل أوف أورطة برضو ده هقولها الجملاء الأصغر سنة يمكن ما يعرفوش الكلام ده الدياكروتيك ويف دي بيسموها وين كاسل افاكت وين كاسل افاكت إيه أهميتها فاكرا كنا قلنا ان الكاردياك مصر بتاخد البلد بتاعها في فترة الايه الداستول لانها طوال فترة السستول يبقى الكوروناي فيسلز مقفولة ان تاخدش دم فشوف الروعة ان اول ما بدأ الداستول الكوروناي فيسلز برانشز من اين من الاهورطة ده هم اول برانشز من الاهورطة يعني اول اورجن بياخد دم من الهارت هو الهارت نفسه طباخ السم لازم يدوق فشوف ربنا عمل حاجة رائعة ان اول ما بدانا الدايستول الخط الرسمي بين السستول والدايستول اول ما بدانا بسبب الانيلاستيك ريكويل اوف ارتفع البريشر في الاورتا عملت دايكروتيك ويف الوينكس زود البريشر في الاورتا وعليه زاد الكرون بلاد فلو يعني كان الهارت في السستول عضله القلب بتتدور جوع مش لاقي دم مستنيه الدايستول فاول ما ربنا بعت لها الدايستول عمل لها بعد انغلاق الاورتك فالف دي اكروتك ويف رفع لها البرشرة في الاورتة عشان يزود الكروني بلاد فلو اللي رايح على عضلة القلب اللي يلوين كاسل افكت يبقى للطلبة الاسكاء معظم الكروني بلاد فلو بيحصل فين الطالب العادي يقول داستول الطالب الاحسن يقول ايري ان داستول الطالب الاحسن يقول فين رابد فين ايزومتريك Phase, phase رقم ستة <السيطر> <السيطر> بسبب الويند كسل افكت او الدياكروتيك نوتش ده الاورتيك بريشار تشينجيس ولاحظ انه الاتريا بنحط الراسمة تحت الـ الاتريا البيشار قليلة الاورتي فوق طب هنا بقى الاسكاء فقط احنا قولنا الدم في الماكسما بيشيكشان جاي من الفينتك الاورتي عشكرا سمت الكريم بتاع الفينتك اعلى من الاورتي طالب عنده قوة ملاحظة بس انت حطيت البريشر بتاع الاورته في الريديوسد فيلينج فوق البريشر بتاع الفنتكل مع ان الدم جاي من الفنتكل الى الاورته بس انت حاطط ال في الاورته اعلى فليه هذا بسبب المومنتوم اوف بلاد بصي عشان تفهم في حاجه اسمها حركه مكتسبه ده البلاد وده الاورته الفنتكل بينقبض الدم فلازم ال في الفنتك يبقى اعلى لكن هذا الدم يكتسب حركة مومنتم فهتشوفها لوقتي يعني لو ضخ جامد قوي انا هوقف الضخ بس هبصت لقي البلد هندفع جامد قوي اهو في الشكل ده. هذا اسمه المومنتم اهو البلد بالشكل ده اهو يعني الاندفاع المومنتم طب ليه ده ما حصلش في حالة الايترا ما حصلش مومنتم سهلا انه لما يبقى الدفع بتاع الايترا بطيء ظاهرة المومنتا ما لكن في الفينتكل الفينتكل بينقابل بقوة فالدم بيندفع لقدام اللي هو ظاهرة المومنتا طيب ننتقل لل تغير اللي جاي بقى كله حاجات سهلة جدا التغير الرابع اللي هو آخر واحد في التغيرات الكبيرة اللي هو الفينتريكولار فوليو اهو كيرف الأحمر ده. انا بقولها بطريقة سهلة جدا نحن لدينا 8 فازيس ، ممكن تساعدني و تقول لي من الثلاثة فازيس اللي بيحصل فيهم طالب الطالب اللي انت قلتهم لنا اللي هو فيز 7 و 8 واحد حتى قلتلنا في 7 و 8 بياخد 70-80% من الدم حتى لطيفة في 7 و 8 بياخد 70-80% من البلد انما في فاز 1 بياخد 20-30% من الدم يبقى إذا الـ ventricular volume بيزيد فقط في ثلاثة فيزيس من الثمانية اللي في فيه السبعة ثمانية واحد اللي قلت لكم حبوهم سبعة ثمانية واحد maximum feeling reduced feeling and atrial stone طيب وفيه 2 phases لازم الـ ventricular يقل بنفس المنطق اللي هو بيحصل فيهم maximum ejection اللي بييجيكت البلاد اللي فيه ثم reduce ejection اللي هما فيز 3 و 4 يبقى بقى ثلاثة فيزيس فيهم الفينتريكولار فوليوم ثابت تالي بقلي من اسمها انت قلت ايزومتريك او ايزومتريك كونتراكشان على الفوليوم ثابت اهي فيز اتنين ايزومتريك او ايزومتريك ريلاكسيشان يبقى ثابت نيجي برضو للقصيرة اللقيمة اللي هي البروتو ديستوريك فيز اللي هي فيز خمسة اللي هي اعصر فيز. اسمعني تاني هقول اول بملة هعلي صوتي في الكلمة اللي انا عويزها بقا وهعكس ده بنت تنس توريلاكس فين الجملة المهمة هنا ديفانتكيل تنس توريلاكس يبقى أنا عاود للاكس لكن لا أقوم بعملش بتكلم عن البرشور على, على ليت صوتي في ريلاكس تنس توريلاكس يبقى البرشور يقل لكن أنا بتكلم عن الفوليوم قول تنس عشان كان الفوليوم ثابت يبقى ديه أصعب حتة في الصيكل إن البروتو فيز اللي هو أقصر فيز أربعة من مية ما بين نهاية السيستول وانغلاق الأورتك فالفز <تصفيق> في هذا الفيس الفنتكل بيحاول يريلاكس يريلاكس يبقى يحاول يبقى الفوليوم ثابت يريلاكس يبقى يحاول يبقى الفوليوم ثابت يبقى هنقولها ثاني يبقى 3 موليومز بي... بي... فيهم الفوليوم بتاع الف... ال... ال... الفنتكل اللي هم 7 8 1 2 بيقل اللي هو ال... إيجيكشن إيجيكشن يبقى وصلنا خمسة وثلاثة ثابت إيزومتريك كونتراكشن إيزومتريك راكسيشن هو عتنسى والبروتو داستوليك نيجي الرابع اللي هو الإي سي جي سهل جدا بقول لكم كل حاجة بطريقة سهلة السؤال أيهما أسبق الكهرباء أم الإضاءة و سيقول لي طبعا لازم الكهرباء توصل المصباح الأول بعين يضيق طب نفس المنطق والهارت دا مش مدخة كهربائية يبقى لازم الكهرباء توصله الاول وبعد انقبل فالـ P-Wave اللي تمثل الـ Atrial Depolarization لازم تسبق الـ Atrial اللي هو الفيز رقم واحد بـ 2 من 100 من السكن يبقى لو رسمت الـ p مع الخط ده مع الـ Atrial Cystol تبقى الطاغ يعني التكة لازم الـ p لازم الكهرباء تسبق انقباض الـ Atrial 2 من 100 من السكن في نفس المنطق الـ QRS المنطقة التي يمثل الـ ventricular لازم يسبق أن يصبق الـ ventricular systole الذي يبتدي بالـ Isometric contraction في الثانية في الثانية أما الـ T-Wave لا أي علاقة بين الـ والـ mechanical changes فمجرب مصطفة ولكنها مصطفة سعيدة أنها تبتدي في الثلاثة والطب في الثلاثة والـ end في يبقى واحد يقول لي احفظ الاسي جي تشينجز ازاي؟ هقول له 1 2 3 4 5 ان البي ويب تبتدي قبل الاترالفتون هو فيه 1 2 من 100 من الساكن تيور اس كومبليكس تبتدي قبل الازومترالفتون هو ثاني فيه 2 2 من 100 من الساكن وبعد كده التي ويب 3 4 5 البيجيني في 3 والطوب في 4 والإن في 5 اظن سهلة نيجي الاترالفتون الخامس عند الوقت في التغيرات الصغيرة اللي بتاخد وقت قليل امتى الفلفز تفتح وامتى تقفل؟ عملتها لكم بطريقة رائعة أنا أرسيت قاعدة حلوة أقول إحنا عندنا ثمانية فيزس طالب قال لي صح ثلاثة فيزس بيبقى فيهم الفالز فتحين وخمسة الفالز أفلين وما ينطبق على ينطبق على السيمين يونار فالز طالب قال لي حلوة أوي ثلاثة أفلين ثلاثة أفلين ثلاثة أفلين وخمسة فتحين وطالب أسك قال لي بقى نشوف فين أفلين لنضم ثلاثة بس ويبقى الباقي فاتح نحفظ قلت له ليه نحفظ نفهم هو إمت مفروض الاتri ventricular valves اللي بيفصر الاتري عن الاني يفتحه قال لي لما يكون الدم بينتقل من الاتري الاني يحصل ventricular feeling <تصفيق> <أي بيحصل تصفيق> اللي هما فيز سبعة وثمانية واحد يبقى دول فاتح فيهم الاتر ventricular valves سبعة ثمانية واحد والباقي كلها دي المسودها لك يفعلين طبعا هنا دي عشان لنا بعيد ثاني فيز واحد احيانا نريك انها سايكل إنها تسايكل قلصت هادع بس ديتو مثل دي يبقى طريقة سهلة يبقى دي تالب مرة في السبعة تمانية واحد في أسئلة MSQ يبقى في السبعة تمانية واحد هما اللي بيحصل فيهم ventricular feeling نمرة واحد هما اللي بيزيد فيهم فقط ventricular volume مش حصل ventricular feeling يبقى زيد الفوليوم نمرة اتنين هما اللي فاتح فيهم الاترو ventricular valves. وما عدا ذلك الاترو ventricular valves أفلا طالب قال لي بنفس المنطق إمتى مفروض السيميليونر والأورتك والبلمونري يفتحه؟ قال لي لما يكون الفينت كل بيدغق الدم في الأورتك والبلمونري وهذا يحدث في الماكسوم إيجيكشن نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة إيجيكشن نمرة أربعة. ثم نيجي للقصيرة اللئيمة اللي هي البروتو داستوليك نمرة خمسة كمان بيبقى فاتح ليه؟ قلنا لأن قلنا الـ Aortico-Panone VALS لا انغلق بنهاية السستول وهو ما يبدو منطقي بنهاية السستول هو الخطين دول إنما بنهاية الـ Proto-Dastolic ففي الـ proto بتبقى فتحة لا تنسى في الـ Proto-Dastolic في الـ Ventkel BL الـ Volume بتاع الـ Ventkel السابت كلها أسئلة رهيبة بتاع الـ Proto-Dastolic فاتح فيها السيميليونر VALS ولا تنسى في الأسئلة MSQ يبقى ثلاثه فاتح فيهم الاتري فينتريكولار 7 8 1 فاتح فيهم السي مليونر اللي هم 3 4 5 طب يبقى في 2 3 و3 يبقى في 2 لازم يبقوا كل الفالفز قافله ما قلناها ده سؤال مش مهم جدا في الايجوميتريك كونتراكشن فيس وفي الايجوميتريك ريلاكسيشن اهو اللون الاسود متطابق في الاثنين ما الاسود يعني يعني قافل واللون الابيض يعني فاتح عشان تبقى امتى كل الفالفز قافله في الايزوميتريك كونتراكشن والايزوميتريك ريلاكسيشن مهم جدا ما فيش افتحوا دينك ما فيش ولا فيز ولا فيز فيهم الاثنين فاتحين يبقى في فيزس الاثنين قافلين الايزوميتريك كونتراكشن والايزوميتريك ريلاكسيشن فيز 2 فاتح فيهم الاتر فينتيكل لما الدم يبقى جاي من الاترال فينتيكل فاتح فيهم السيمي لونر لما الدم يبقى جاي لل الأورتا أو بالمونري لومان ماكسيموم إجيكشن ديوز إجيكشن تنسى وبيبقى فاتح في نهايه في البروتودياستوليك لان اهم معلومه في السايكل ان الاورتا بالمونال فالفز لا انغلقه بنهايه السستول وهو ما يبدو منطقي انما بنهايه البروتودياستوليك نيجي طائر الخامس ساوندز الهارت ساوندز اسطاره 7 7 هنا هارت ساوندز قلنا برضه كل حاجه بقابشرحها بطريقه بسيطه جدا مين الصوت اللي يليق انك تسمعه والباب هو وهو بيتفتح وهو بيتقفل اللي طبعا الباب قفل الباب هو اللي بنسمعه ساعات لما يجي لنا ما بناخدش بالنا ان هم فتحوا الباب لكن بناخد بالنا ان هم قفلوا الباب فاحنا عندنا في الهارد ساوندز في اربعه ساوندز فيهم 2 مهمين اللي هو ساوند 1 اس 1 وساوند 2 دول اللي بيتسمعوا بالسماعه تيثو سكوب ستيثوسكوب مش معناها سماعه ستيثو يعني صدر تشيست وسكوب يعني منظار منظار الصدر ان زمان السماعه ما كانواوش بيسمعوا بيها هارد ساوندز كانوا بيسمعوا بيها اصوات الصدر اصوات النفس فكلمه ستيثوسكوب ليست ترجمتها سماعه انما منظار الصدر لكن بنسمع بيها ففي صوتين بيتسمعوا نورمالي اس1 واس2 بالستيثوسكوب الاولاني سببه انغلاق الاتروفنتريكولار فالس والتاني سببه انغلاق سيميونر خد بالك الصوت الغلق الغلط مش الفتح طالب قال لي كل حاجه عندك طريقه تحفظها لنا بيها سهله دي ما عندكش طريقه قلت له عندي طريقه سهله جدا كل حاجه عندي ليها طريقه اول حاجه ان احنا بنقول الفيرست هارت ساوند والسيكند هارت ساوند سببهم كلوزر الاتر طب احنا الايه قبل حرف الاس يبقى الاتروفينتريكور الأولانية أولاً والسيميليونر الثاني لأنه عندي طريقة أحسن الساكند هارت ساوند لو كتبت كلمة ساكن بالإنجليز هتكتبها بحرف الاس كل شيء فيها بحرف الاس سببها السيميليونر فالس كلوجر هذه أول اس ثاني اس أنها تحصل عند السيميليونر فالس بتقفل بعد بعدما السيستول يخلص يبقى عند الاند أوف سيستول وطبعا مش عاوز غباوة سيستوليك اند يبقى هي نفسها البيجينينج اوف دا ستول لو بابهنك في الامس كيو طيب فين بنسمعها احسن حتة نسمع فيها نحط السماعة عشان نسمع انغلاق الاورتكو بالموناري فالف نحطها في السكند انتركوستان سبيس بس بالعكس البالموناري بنسمعه في الساكند ليفت والاورتة في الساكند رايت مع انه بالعكس خد بالك فاهمها لك ليه احنا ليه بنحط السماعه فوق عشان نسمع السكند هارت ال في سكند انتركوستال سبيس لان الهارت اهو وراكب عليه الاورتا والبرمونري يبقى الفالفس فوق يبقى نحطه فوق وعان خد بالك الاورتا والبرمونري ماشيين كده عاملين كروسنج فاللي طالع من الليفت اهي ايدي طالع من الليفت بيسمع في الرايت طالع من الرايت سمع في الليفت ليه لان احنا ما على مكان الفالف انما على الدايركشن اوف بروجيشن الحته اللي بتروح فيها الصوت وتعالى واحد قال لي انا مش فاهم فهمني قلت له افهمك اكتر بص معايا انه ده اهو اتنين بيتكلموا واقفين جنب بعض ما تحطش واحد فيهم ما تحطش ودنك عند المكان اللي واقف فيه الشخص حط ودنك عند الدايركشن اوف فالأورطة اللي طالع من الشمال الأورطة متجهة مين؟ يبقى من الأورتيك أريا بتبقى في ال الريت والأورتيك أريا بتبقى في الليفت اللي هي الريكشن والبروباجيشن أوف ساونس يبقى نرجع تاني طريقة جميلة خالص يبقى الفيرست هارت ساوند والساكند هارت ساوند قلنا ازاي تحفظها هما سببهم كلوجة الأولاني الـ Atroventricular A قبل الـ S. يبقى الـ هو الفرست والسيميليونر هو الساكن وعلى فكرة ما أنت لو عرفت أن الساكن سيميليونر يبقى الفرست والـ Atroventricular يعني سهلا. خلينا في هذه دي لطيفة أو خمسة S جدا. يبقى الـ Second Hard Sound. كلمة Second لو كتبتها تبقى بحرف الـ S. سببه سيميليونر بضع 2 مرة واحدة. هذه الثاني وبعدين تسمعه بعد ما يحصل بتقفل إمتا السيميليور فالفل على المحصل السيستولي بعد إل أنه في السيستولي نمرة ثلاثة فين أحسر حتة تسمعها في السيكون انتر كوستال سبيس بس بالعكس في الامس كيو البلمونري في السيكون ليفت والأورطة مش حتى في السيكون رايت عند السيكون كوستو ستيرنل يعني يعريب نمرة اثنين شوف الدقة يبقى البرموري أحسن حتى في Second Intercostal Space Parasternal لازقة في الستيرنا انما الأورتك مش في Second Right Intercostal Space إنما Second Coastal ستيرنا طيب السكن بيبقى شورت الساون بيبقى شورت قصية خلاص بياخد 12 من 100 من السكن مش مهم الرقم ده خالص طيب يبقى بالعكس الفرستيبالوك ويكملها لك بطريقة جميلة الفيرست اللي هو لونج اللي استنتجته ده مش بحرف الاس شورت بحرف اس يبقى الفيرست لون كملهم كلهم بحرف ال لونج يبقى لو بيتش بحرف ال مش مهم تحفظ الهيرتز الذبذبات كام في الثانيه مش مهم بيتسمع ات لب يبقى لونج لو بيتش لب يبقى هنا اللي شورت يبقى هاي بيتش وبيتسمع ات ذا ما بتحط السماعه بتسمع كانه لب دب لب دب ده جدول تاريخي تبقى حظه صامر بيجي سؤال نظري وبيجي في العملي وبيجي امس كيو طب فين نسمع الفيرست هارت ساوند ده هو سبب بصاد انكروجر اف اتروفنتريكو الومايترال والترايكاسفل احنا قلنا ان الـ الـ الـ الـ الـ الاماكن ما بتبقاش فوق الفالس انما في الاتجاه اللي رايح فيه الساوند فالترايكاسفل اريا على اللور بارتو في ستيرنا انما المايترال بتبقى الايبكس اف ده هارت في الاناتوما يعرفينه الايبكس اف ده هارت في الفيفث ليفت سبيس في الميتكلابيكول والله في, في الفيفث ليفت في لك في العملي الرسمه دي بس الدوائر فاضيه تقول فين كل واحد ان الاورته والبرونون فوق بس معكوسين الاورته بيبقى ناحيه الرايت والبرونون ناحيه الليفت قلت الاتجاه الساوندز ان هم الاورته والبرونون عاملين كروسنج فوق الهارت اللي طالع من الشمال رايح يمين واللي طالع من اليمين رايح وتقدر تعيلي جنول تاني اقعدولك في عجله يبقى السكند هارت ساوند يبقى السيمليونر دي اول ثاني اند ثالث اس سكند انتركوستال سبيس او سكند كوسوسترن الرابع اس وشورت وقلنا يبقى الثاني لونج يبقى اللونج هو اللي هو اللي بيتسمع اد ذا وير بلب ده بيتسمع اد ذا وير مش مهم قوي من 15% ده 12% ده لونج وده شورت طب انت الفيرست هارت ساوند بالنسبة للثالث لسؤال MSQ الولايات الأول هو S1 يأخذ الـ isometric contraction والـ beginning of maximum ejection نطوي إنما الـ second hard sound يأخذ الـ beginning of isometric relaxation يبقى ده يأخذ two phases عشان نطويل isometric contraction وبداية maximum ejection إنما ده بداية maximum الماكسوم... بداية الـ الازوم... isometric يبقى ده isometric contraction el beginning de la rapid ejection és el beginning de la isometric relaxation. El tercer hard sound és el tercer hard sound. El tercer hard sound. D'aia, s'bibum, el inflow of blood from intra to ventricle. Acaptar inflow es va a ser a mixta? Fé el maximum feeling. El tercer hard sound és el maximum feeling. sound és l'entra, és el que 30%. يبقى الثيرد والفورث هارد ساوند سببهم الـ في ال rapid ال ال flow of blood from تو to طب أكتر flow اللي هو في الثيرد بيحصل في الـ rapid feeling الفورث بيحصل في الـ atrial cistole phase لما الـ atria في الـ venticle 20% لـ 30% المفروض ما يتسمعوش للتنين إنما ممكن هالممكن التالي ممكن يسمع في الـ normal person A لو الـ inflowed blood from atria تو venticle كتير قوي وهذا يحدث في الشايلد لان عنده هايبر كاينيتيك سيركيليشن تشايلد بييبقى سيركيليشن قويه وفي اتليت واحد رياضي خصوصا دورينج اكسرسايز انما الفورث هارت ساوند نورمالي في الاغلب لكن لو اتسمع بعد عمر ال في اللي عنده هارت فيلر في الحالتين لو سمعت الثيرد او الفورث يبقى عنده هارت فيلر عيان وحتى بنسمع صوت زي الجلو يعني احنا المفروض نسمع الفيرست والسيكند هارت ساوند لب لب بس لما نسمع معاهم الثالث او الرابع بقوا ثلاث اصوات بقوا صوت جلج زي الحصان وهو بيجري ثلاث اصوات ثالثه مع الهارت فيلا انا الهارت ساوند هشرحه بالتفصيل اكتر لما اخد الابلكيشنز بتاعه الكاردياك سايكل في سؤال هنا في الهارت ساوندز مهم جدا احنا قلنا السكند هارت ساوند بيبقى عند نهايه السستول اللي هي بدايه الدايستول يبقى الفيرست هارت ساوند بالعكس عند بدايه السستول اللي هي نهايه الدايستول ما قلنا السكند السكند عند الاند اوف سستول يبقى الفرس عند الاند أوف داستولي. طيب يبقى ساعة سؤال يأتي لك صعب قوي هنا الرسمة مجوبة. يبقى المسافة الانترول ما بين الساكند والفرسط هارد ساون تمثل فترة ايه؟ الداستولي سؤال المسكين مهم جدا. بينما الانترول ما بين الفرسط والساكند هارد ساون بتمثل الساستولي. دي اسئلة مهمة جدا. آخر جزء بقى ونقفل بكده. كيف تأتي الأسئلة في الكارديوك سايكل ؟ في ثلاث طرق يجيبون فيها الأسئلة في الكارديوك سايكل وأنا عامل جدول تاريخي أهو ممكن السؤال يجيلك أسهل طريقة يقول لك قول تشينج معين اللي هو الواحد من الثمانية احنا قلنا فيه أربعة كبار في بريشر وأورتيك بريشر و إيترال بريشر تاتا بريشر و نتريكولار فولي يقول كبار وأربعة صغيرين اللي هم وإنت تفتح وإنت تفتح وإنت تفتح وإنت تفتح وإن تفتح سي جي وإنسانا نقول الحمد لله اللي هو الكورونالي بلوت فلو ما قلنا هاش. هنقولها لذلك حالاً الكورونالي بلوت فلو ده تغير صغير جداً نحن قلنا الكورونالي بلوت فلو أعلى فلو بيحصل إمتى؟ قلنا للطالب الممتاز يقول في الداستول الأكثر تمايزاً الأكثر تميزا يقول في الـ Isometric contraction الـ Isometric فيز اللي هي معه الـ phase رقم 6 لو بيحصل في الـ Diacrotic wave أو الـ effect طيب طب أقل في لو بيحصل إمتى مصادفة جميعين تخلي الحفظ صحيح أعلى فلو في أقل فلو في الـ Isometric relaxation أقل في لو في contraction دي الكرونر ده, ده سؤالين مهمين جدا في الام اس كيو الطالب الممتاز يقول في الدايستول الكرونر بلاد فلو في الدايستول مش في السيستول اساسلي ان في بدايه الدايستول اهو على راق التحديد في الايزومتريك ريلاكسيشن ليه مع الفتره اللي ارتفع فيها الاورتك بريشر لان الكرونرز الفيرست بانشز من الاورته اللي هم الداكروتيك ويف او رينكس افكت طب يسهل الامر اكتر طب اقل فلو فين في الايزومتريك كونتراكشن طالب الأكثر تميزا أقل فلو في الأيزومتر وبعد أن القرورة بلات فلو يزيد زيادة طفيفة في الماكسيموم إيجيكشن لأن الأورتك بريشور بيزيد في الماكسيموم إيجيكشن شوية فيزود القرورة بلات فلو شوية ويقل في فيقل شوية لكن معظم الفلو بيحصل في الداستول في الايزومتري ريلاكسيشن في الفيز رقم 6 نيجي بقى الأسئلة بتيجي إزاي قلنا ممكن يقول لك تغير في الثمانيه قولوا في الثمانيه فيزيس اللي هو الجدول اللي يجاوبها بالعرض احنا قلنا التغيرات ثمانيه فاكرهم افتكرهم بسرعه مع بعض اربعه كبار ثلاثه بريشر فينتريكولار بريشر اورتيك بريشر ايتريال بريشر البريشر في الفينتيكل والاورته والايترا وخدنا فوليوم بتاع الفينتيكل بس دول اربعه كبار واربعه صغيرين اللي هم انت الفالفز تفتح وتقفل وعليه الساوندس ان صوت قفل الفالفز السي ميونر تدي السيكند والاتريفينتريكولار دي الفرست. يبقى ادي وصلنا 6 وبعدين اي سي جي الكهرباء كهربه تسبق الايتريال سيستول ب 2 ملي ثانيه اللي هي فيزن راحه كهربه الفينكل تسبق الكيو ار اس كومبلكس الايزوميتريك كونتراكشن ب تبقى 3 4 5 وبعدين الكرون لود فلو قلنا اقل فلو فين في الايزوميتريك كونتراكشن واعلى فلو في الـ Isometric يزيد زيادة طفيفة في المكسيمة في الـ Aortic Pressure يزيد والـ Chronic Branch في الـ Aorta ويقل نقص طفيف في الـ في الـ يزيد زيادة طفيفة في الـ Maximal إجيكشن لأن الـ Aortic Pressure ويقل نقص طفيف في الـ Reduced إجيكشن. يبقى دي اول طريقة انه دي اسهل طريقة يجب لك تشينج معين وتقوله من التمانية في التمانية فيزيس. ممكن يسعابها اكتر يجيب لك فيز معين ويقول لك قول التشنجز اللي حصلت فيه بتبقى اصعب فيز معين ويقول لك قول حصل فيه ايه الثمانيه وانت فاكر هتتكلم على ايه اربعه كبار ثلاثه بريشر ونتريكول فوليوم واربعه صغيرين الفالفز ويل ساوندز جي والكورونري بلاد فلو طب اصعب واخر طريقه ممكن يستخدمها اللي هي الاتي ما يجيب لكش لاسماء الفيزيس ولا اسماء ال Changes. بس الجدول المجاب كل حاجه. يقول لك اتكلم على تركون العديد Big F Laborator ilfi. انت عرف wir تحدث في كم ثلاثة 3 من 10 من و ś أ 2 3-4 يصعبها اكتر في الثلاث. يقول الك segunda. لي التركون في ال Isomiatric or isovolumetric contraction phase. يصعبها اكتر لو قال لك اطرح لا كدهという خطل الايزوتوني Flight اللي هما فيه ثلاثة واربعة لان هنا الفينتكل بيقصر الحجم بتاعه بيصغر يبقى الفينتريكولر ستول ثلاثة من اثنين اللي هو الايزومتريك او ايزوفوليمتريك طب ثلاثة واربعة هو ده المقصود بالايزوتونيك ممكن يجاب لك سؤال فينتريكولر داستول فينتريكولر داستول طب احنا قلنا خامس مرة واخر مرة بقى الفينتكل بيملة في ايه في فيس 7 8 1 فاكرين 7 8 1 ف7 ده الايرلي داس تول 8 ده الميد داس يبقى 1 ده الليت داس لانه مره بعد سايكل فلو قال اشرح التشنجز في الليت داس تول يبقى هو عاوز التشنجز في نمره واحد اللي هو الـ. لو قال لك الميد داس تول يبقى في الفيس رقم 8 اللي هو الريديوست فيلين فيز لو قال لك اشرح اليرلي داستول يبقى هو عاوج الفيز رقم سبعة اللي هو الرابيد فيلين فيز طب هنا الطالب زاكي فيز و وستة ما مدخلوش في الأسئلة لا اتفق احنا اتفقنا لما نقول ايرلي داستول يبقى بالإضافة لسبعة تحط خمسة وتمانية يبقى ديها عادة تاني بسرعة يبقى المنتيكراستول اشرح ثلاثة فيزيس اثنين ثلاثة اربعة المنتيكراستول بياخد ثلاثة فيزيس ثلاثة من الثاني لو قال لي ايزومتريك كنتركشن في داا فايزي اتنين بس ودي اسمها واضح إيزومتريك كنتراكشن لك لو قال لي اسطونيك اشحة 4 طب الفينتريكا دااستول خمسة فيزيص طب هو بيملف كام في سبعة تمانية واحد يبقى سبعة دا إيرلي تمانية ميداستول اخر واحد بيملب في واحد يبقى لو قال لي عاوز ليه داستول اشرح واحد هو الاترالستول ميداستول اشرح تمانية اللي هو اليدووس فيلنج ايرلي داستول اشرح سبعة اللي هو الرابيد او ماكسيوم فيلنج طب ستة وتمانية يتحطوا تملي مع اليرلي يبقى لو قالك ايرلي داستول تشرح معهم خمسة وستة انا بقى على حسن انصاتكم كده يبقى خلصنا محاضرة صعبة اللي هي الكاردك سايكل عيدها تمرارا وتكرارا الجدول ده لو قدرت تكبره وتحط في القضاء بتاعك كده وانت رايح جاي بيجاوب كل الاسئلة تعرفوا ان الكاردياك سايكل دي اساس فهم الكارديولوجي والى ان القاكم مجددا اسال استودعكم الله واتمنى لكم التوفيق شكرا